وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَسَّةٍ يَهُزُّهُمُ السَّاعَةُ دَهْرًا أَوْ يَأْتِيَهُم عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَسَّةٍ ذات يوم الساعه 9 فجرا او